أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا إنك إنك جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله لرسول يعلم إنك لرسوله نشهد والله يشهد إ ن المنافقين لكاذبون اتخذوا أ ي م ا ن ه م ج ن ة فصدوا عن سبيل الله إ ن ه م ساء ما كانوا يعملون ذلك ب أ ن ه م آ م ن و ا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون و إ ذ ا ر أ ي ت ه م تعجبك أ ج س ا م ه م و إ ن يقولوا تسمع لقولهم ك أ ن ه م خشب مسنده ي ح س ب و ن كل صيحة ع ل ي ه م هم ا ل ع د و ف ا ح ذ ر ه م ق ا ت ل ه م ا ل ل ه ق ا ت ل ه م ا ل ل ه ق ا ت ل ه م ا ل ل ه أنت م و س و ل ه م ت ع ا ل و ا ي س ت ف ب ل ك م ر س و ل ا ل ل ه ل و و و ر س ه م و ر أ ي ت ه م ي ص د و و ن ه م مستكبرون سواء أستغفرت ل ه م أم لم ت س ت غ ف ر ل ه ا ل ن ا ل ل ه لهم س ي للعلوم ق ا ل ف ا س ق ي ن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 الأعز م ن ا ل أ و ل و ع ه ا ل ع ن ا ب ل ر س و للعلوم ه و الاسلاميه ي و ن ا أ ي ا الذين آمنوا لا ت ل ه ك م أ م و ا ل ك م و ل ا أ و ل ا د ك م ع ن ذكر ا ل ل ه و م س ي ف ع ل ذ ل ك ف ع ل ه م ا ل خ ا س ر و و ن ن أ ف ق و ا م م رزقناكم ا من من قبل أ ن ي أ ت ي أ ح د ك م الموت فيقول, فيقول, رب فيقول رب لولا أ خ ر ت ن ي إلى 「私の名前は何でもいいです」